ذَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 لا مولا ان الله هو لاكم نعما المولى ونعما النصير